فَسَكُن لا يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا بينكم إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ ثُلُثَ لِلْوَارِثِينَ وَلِذِي الْحَاجَةِ ۚ فَإِنْ كَانَ لَا وَرَثَةَ وَهُوَ يُوصِي بِشَيْءٍ أُخْتَاهُ وَأَخُوهُ بِالْعُطَىٰ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 إِسْمَانِ فَأَخْرَانِ يَقُومانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوَّلِيَانِ فَيُقْسِمانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا عَتَدَيْنَا إِنَّا إِذَا الْمَنْ الْظَالِمِينَ